قال الله تبارك على وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة متقين قال الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في مسابقة في مسارعة في العمل إلى الطاعة في العمل إلى الآخرة في العمل إلى الرضا أين الأكياس الفطناء والعقلاء هؤلاء هم الأكياس أي العقلاء الفطناء الذين عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا حقيقة الآخرة إن لله عبادا فطن طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطن جعلوها لجة, لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا هيا أيها الحبيب اتخذ صالح العمل سفينة لك في لجج الأمواج المتلاطمة أمواج فتن الشهوات والشبهات اتخذ لك سفينة من الاعمال الصالحات لتنجو بها من هذه الفتن ولتعبر عليها الى رضوان وجنة رب الارض والسماوات جل وعلا الدنيا مزرعة للاخرة ازرع هنا لتجني الثمر هناك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليء والله الذي لا اله غيره لن ينفعك في دنياك ولا في اخراك الا العمل الصالح الا العمل الصالح اي عمل اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة بيقول لبلال ابن رباح رضي الله عنه بقول لبلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت بين يدي دفن عليك في الجنة فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة لا مش ممكن أبدا حضرتك معايا متصور الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال بن رباح رضي الله عنه يا بلال قل لي انت بتعمل ايه ما هو العمل الذي أوصلك الى هذه المرتبة وإلى هذه المكانة قل لي ماذا تصنع يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك أي صوتن عليك بين يدي في الجنة فقال بلال رضي الله عنه والله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصل بس تصور إلى هذا الحد أنا أرجى عمل يرجوه بلال عند ربه جل وعلا بل وبسببه من وجهة نظره يسمع النبي دفن عليه بين يديه في الجنة يا الله بل لقد دخل رجل الجنة في غصن شجرة كان يعوق طريق المارة فنحاه عن طريق الناس فأدخله الله في الجنة غصن شجرة يا إلهي من يتوقع هذا يا إخواني ويا أخواتي قرع سقط من شجرة فسد الطريق تعثر المشي فنح هذا الرجل هذا الغصن على الطريق فغفر الله له انظروا إلى احترام الخلق وإلى احترام حقوق الآخرين رجل يغفر الله له من أجل رفعه لغصن كان يعوق طريق الناس ما ظنكم بمن يوسع على الخلق طرقهم ما ظنكم بمن يوسع على الخلق معايشهم ما ظنكم بمن يبتقي الله في معاملته مع خلق الله يا الله يا أيها الأفاضل لقد دخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب كلب, كلب يا عم الشيخ وبغي زانية تدخل الجنة في كلب أيوة والحديث في الصحيح بينما بغي من بغاية بني إسرائيل كامشي إذ مر بها كلب يلهث الثرى يعني يلهث الطراب من شدة العطش تعادت هذه المرأة البغي إلى بئر ماء وخلعت موقها أي خفها أي حذاءها وملأت الحذاء بالماء وقدمت لهذا الكلب للكلب فشرب, فشرب فغفر الله لها بذلك عمل يحتكره أي واحد منا تسع كلب وهي بغي انا اقول بملء فمي اذا كانت الرحمة بالكلاب او اذا كانت شربة ماء للكلاب تغفر الخطايا للبغاية فكيف تصنع شربة الماء في من وحد رب البراية يا الله فاقول لا تحكرن من العمل الصالح ولا من المعروف شيئا قد يقول قائل انا لا اجد عمل من الاعمال يا اخي التسبيح عمل التهليل عمل كل شيء من هذه من الأعمال الصالحات قال صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر والحديث راه مسلم ماذا نريد بعد ذلك يا الأفاضل بل أقول تسبيحك تهليلك تحميدك تكبيرك ذكرك لله استغفارك صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالمعروف بمعروف ناهيك عن المنكر بغير منكر إطعامك لفقير إحسانك ليتيم إحسانك لمسكين إحسانك لطالب علم إحسانك لأي مسلم يحتاج منك إلى الإحسان ولو بالكلمة الطيبة أخذك بيد رجل أعمى لتعبر به الطريق او لتذهب به إلى مكانه الذي يريد أن يذهب إليه إحسانك لليتامة او احسانك لاخواننا الذين احتاجون الاحسان في كل مكان اي عمل من الاعمال الصالحة مادمت تبتغي به وجه الله وما دام عملك موافقا لسنة وهدي رسول الله فهو عمل صالح من اعظم القربات والطاعات التي تقربك الى رب الارض والسماوات جل وعلا ولا منتهى ابدا لحدود العمل الصالح بهذين القيدين وبهذين الشرطين صالحا أي تبتغي به وجه الله وان يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكثر اخي الحبيب واكثر اخت الفاضلة من العمل الصالح من العمل الصالح